عنوان هذه ا ل م ح ا ض ر ة من أ خ ط ر العناوين وذلك ل أ ن ه ا ق ض ي ة من القضايا التي فيها فواصل ومن القضايا ا ل د ق ي ق ة جدا ف ا ل ق ض ي ة التي بين أ ي د ي ن ا لمن الولاء و ت أ ت ي أ ه م ي ه هذه ا ل م ح ا ض ر ة وهذه ا ل ك ل م ة ل ل أ س ب ا ب ا ل آ ت ي ة السبب ا ل أ و ل نحن نعيش في عصر التكتلات وفي زمن التحالفات وهذه التكتلات إ ن م ا تقوم إ م ا على أ س س ف ك ر ي ة وهذا هو الغالب و إ م ا على أ س س م ص ل ح ي ة وهذا الذي ي أ ت ي بعدها في ا ل أ ه م ي ة و ا ل ض ر و ر ة و أ و ر و ب ا التي اتحدت واجتمعت أ ب ت أ ن تدخل تركيا من ج م ل ة ا ل م ن ظ و م ة ل أ ن ه ا تتباين ثقافيا وفكريا وحضاريا عن أ و ر و ب ا ولقد كان من وصايا البابا الهالك أن ل ا تدخل تركيا في ا ل م ن ظ و م ة ا ل أ و ر و ب ي ة حفاظا على ا ل خ ص و ص ي ة فعصرنا هو عصر الولاءات وعصر التحالفات ونحن ك أ م ة م س ل م ة في هذا العصر كل التحالفات ا ل م و ج و د ة والتكتلات ا ل ق ا ئ م ة إ ن م ا هي إ م ا ش ك ل ي ة ص و ر ي ة غير ح ق ي ق ي ة إ ل ا في مسماها ك ج ا م ع ة للدول ا ل ع ر ب ي ة أ و كاتحاد ل إ ف ر ي ق ي ا يدخل فيه كل الناس دون فواصل ودون دستور واضح الملامح يستمد من قيم وثقافات ومبادئ المجتمعين والمتكتلين ا ل أ م ر الثاني نحن نعيش في عصر اختلت فيه الموازين واضطربت فيه المعايير ف أ ح ي ا ن ا نوالي من لا يستحق الولاء ونعادي من لا يستحق العداء اختلال هذه الموازين ل أ س ب ا ب سوف نعرفها في ثنايا ا ل م ح ا ض ر ة هو الذي دفع ب ا ل إ خ و ة ل أ ن ي خ ت ا ر و ا ل ه ذ ا ا لمن ع ن ن و ا ل الولاء وقد أ ج ب ت ه م ل أ ه م ي ة هذه ا ل م س أ ل ة السبب الثالث ق ض ي ة الولاء وضدها البراء من صميم قضايا ا ل ع ق ي د ة ولكنها من القضايا ا ل م غ ي ب ة في سلوكيات كثير من الناس وتصرفاتهم و أ ح ي ا ن ا لاختلاط المجتمعات مع الكفار أ و لبعض الدعاوى التي تريد أ ن تقتل ع ق ي د ة البراء بالذات في نفوس المسلمين باسم التسامح أ ح ي ا ن ا وباسم حوار ا ل أ د ي ا ن أ ح ي ا ن ا أ خ ر ى وباسم الثقافات والتقائها وباسم ا ل إ ن س ا ن ي ة وباسم الشريعه ا ل س م ح ة و إ ل ى غير ذلك تختلط ا ل أ م و ر خ ا ص ة في جوانب ا ل ع ق ي د ة و أ ن ا أ ق و ل ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة تعاني فوضى ف ك ر ي ة ع ا ر م ة في ق ض ي ة الولاء وفي ق ض ي ة البراء ولذلك تجد أ ح ي ا ن ا أ ن بعض الناس لقضايا ن ف س ي ة أ ف ض ل من أ ن ه ا قضايا ص ر ع ي ه تجده يتقارب ولو نفسيا مع آ خ ر ي ن هم أ ب ع د منه دينا و أ ش د له ع د ا و ة والقران وصف ذلك ب أ ب ل غ ا ل ع ب ا ر ة و أ و ج ز ا ل أ ل ف ا ظ و أ ق و ى ا ل د ل ا ل ة يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا لا ي ت خ ذ و ا بطانه من دونكم لا ي أ ل و ن ك م ولا ي أ ل و ن ك م ي أ ل و ا اعلى درجات ا ل ح ر ك ة والسعي لا ي أ ل و ن ك م خبال ة والخبال أ ع ل ى درجات الجنون يعني مش داير يجننوكم دايرين ر يجننوكم جنون فايت الحق وسعيهم ليس بالسعي العادي إ ن م ا هو لا ي أ ل و ن ك م خ ب ا ن ا ودوا الود أ ع ل ى درجات ا ل ر غ ب ة ما عنتم العند أ ع ل ى درجات التعب و ا ل م ش ق ة ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء, البغضاء اعلى درجات ا ل ك ر ا ه ي ة في أ ي شيء ا ل أ ع ل ى ا ل آ ي ة دي اي ح ا ج ة فيها تكلمت عن ا ل أ ع ل ى وذلك ل أ ن ك تتكلم عن ق ض ي ة الفواصل الغائبه في ا ل أ م ه ذ ه الأسباب أ ج ب ت ه م بالحديث عن قضيتي لمن الولاء واحاول في هذه ا ل ق ض ي ة أ ن أ ت ن ا و ل هذه المسائل تناولا شفافا وتناولا واضحا معنى الولاء ما معنى الولاء الولاء معناه في ا ل ل غ ة ا ل ن ص ر و ا ل ت أ ي ي د والناصر يسمى ولي فما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ولكن الولاء ل غ ة واصطلاحا يقوم على شعبتين ا ل م ح ب ة و ا ل ن ص ر ة ف ا ل م ح ب ة و لا و ا ل ن ص ر ة و لا والقرب و لا ولذلك القريب من الله يسمى ولي الله أ ل ا إ ن أ و ل ي ا ء الله أ ي أ ل ا إ ن القريبين من الله أ ي أ ل ان إ كل قريب من الله عملا و ط ا ع ة وتقربا أ ل ا إ ن أ و ل ي ا ء الله وبهذا المعنى الولايه ا لله ح ق هناك و ل ل ل ا ة الحق النصره و ا ل م ح ب ة و ا ل ت أ ي ي د و ا ل أ م ر كله لله عز وجل والله عز وجل ولي الذين آ م ن و امنوا الله ولي الذين ولي آ يخرجهم من الظلمات إ ل ى النور يتولاهم اي يحبهم وينصرهم ويؤيدهم ويدافع عنهم وكذلك قوله سبحانه وتعالى أ ن من أ س م ا ئ ه الولي هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا و ي ن ص ر رحمته وهو الولي الحميد الولي من أ س م ا ئ ه ذلك ل أ ن ه هو الذي يتولى ويرعى أ ه ل ا ل إ ي م ا ن ذلك ب أ ن الله مولى الذين آ م ن و ا و أ ن الكافرين لا مولى له فالمولى هو الذي يقوم بالشيء ويطلق في ا ل ل غ ة على العدل يقال فلان من الموالي, من الموالي اي كان, صار كان رقيقا عند فلان ف أ ع ت ق ه فصار الولاء له ا ل ن ص ر و ا ل ت أ ي ي د والوقوف له ولذلك يطلق في ا ل ل غ ة حتى على العدل لكننا نريد من الولاي ومن الولاء ا ل م ع ن ى ا ل إ ص ط ل ا ح ي هو نصرق و م ح ب ة و إ ك ر ا م و إ ح ت ر ا م أ ه ل ا ل إ ي م ا ن والقيام بحقوقهم ك ا م ل ة غير م ن ق و ص ة هذا هو معنى الولاء الولاء أ ن تكون قريب منهم وقلنا أ ن من م ع ن ى الولاء القرب قال إ ب ر ا ه ي م عليه السلام ل أ ب ي ه إني أ خ أن اني ف أ م س ك إني أ خ ا ف أ ن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان و ل ي ا أ ي ق ر ي ب ا يعني لا تكون قريبا من الشيطان ولذلك أ و ل ي ا ء الشيطان هم الذين يتقربون إ ل ى الشيطان و أ و ل ي ا ء الرحمن هم الذين يتقربون إ ل ى الرحمن طيب إ ذ ا كان أ ص ل ا ل و ل ا ي ة على ا ل م ح ب ة والقرب وعلى ا ل ن ص ر ة لمن الولاء لمن ا ل ن ص ر ة ولمن الحب ولمن الاحترام ولمن التقدير ولمن ا ل إ ك ر ا م ولمن القرب هذه ا ل م ح ا ض ر ة سوف تجيب على هذا الكلام أ و ل ا عقد الولاء الولاء يعقد ويعقد يعني يربط ل أ ن ه من ا ل ع ق ي د ة تعتقد د ي ا ن ة أ ن توالي أ ه ل الخير و أ ن تناصر أ ه ل ا ل إ ي م ا ن و أ ن تؤيد أ ه ل التقوى هذا معنى الولاء عقد الولاء أ و ل ا الولاء المطلق لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم هذا الولاء المطلق يعني أ ن ت توالي ولاء مطلقا بغير تفصيل توالي الله عز وجل وتواليه اي تنصر دينه وتؤيد شرعه وتلتزم أ ح ك ا م ه و ت أ خ ذ بما أ ت ا ك به وهكذا رسوله صلى الله عليه وسلم ه ن ا ك آ ي ا ت ينبغي أ ن ت ق ر أ وهذه ا ل آ ي ا ت ل أ ن ه ا تشخص واقعا بالنسبه لنا قال تعالى في آ ي ا ت ا ل بينات من س و ر ة المائده ة يا ي أ ا الذين آمنوا لتتخذوا اليهود والنصارى أولياء يناصر اليهود والنصارى يناصرهم وألاهم ناصرهم ولم ولم أي تحبونهم فمن أحب ولم يناصر من أحب اليهود والنصارى فقط ولم يناصرهم ومن أحب أحب فقط و أ ي د ه م وزعم أ ن ه لا يحبهم فقد والاهم أ و ل ي ا ء ومن يتوله منكم ف إ ن ه منهم والله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم وهذا حاصل اليوم ولذلك أ ع ل ى درجات الولاء الاخوه الم تر إ ل ى الذين نافقوا يقولون ل إ خ و ا ن ه م الذين كفروا جعلهم الله إ خ و ا ن ا ل أ ن ا ل أ خ و ة تقتضي الولاء الكامل من ا ل ن ص ر و ا ل ت أ ي ي د و ا ل م ح ب ة لذلك ل إ خ و ا ن ه م الذين كفروا من أ ه ل الكتاب لئن أ خ ر ج ت م لنخرجن معكم وهذا يدل على أ ن كثير من الناس من المنافقين يلتقي مع أ ه ل الكتاب في ق ض ي ة ا ل أ ر ض لئن أ خ ر ج ت م لنخرجن معكم و ا ل د ل آ ه م و ج و د الان, موجود الآن بين ا ل ح ر ك ة ا ل ش ع ب ي ة وبين العلمانيين الذي يربطهم جميعا ا ل أ ر ض وليس الدين و أ ح ي ا ن ا عند كثير من الناس ا ل أ ر ض م ق د م ة على الدين وعند أ ه ل ا ل إ ي م ا ن الدين مقدم على ا ل أ ر ض حتى ولو كانت أ ر ض ا ح ب ي ب ة ولذلك سرعت ا ل ه ج ر ة من ا ل أ ر ض ل أ ج ل الدين وهاجر صلى الله عليه وسلم من م ك ة وهي أ ح ب بقاع الله إ ل ي ه إلى المدينة الى م د ي ن ة إ ل ا ل م د ي ن ة من أ ج ل ان الدين أ و ل ى من ا ل أ ر ض و ل أ ن المعاني م ق د م ة على المباني شنو و م ك ي ع ن ي لا ي س ت ط ي ع ان ل إ أن ي ق ي م فيها توحيد شنو ا ل ك ع ب ة و ك ل ه ا أ ص ن ا م ماذا تعني هذه م ب ا ن ي أ ي ن المعاني أ ت ض ي ع المعاني الم ترى الى الذين نافقوا وقال نافقوا تعبير دقيق ما د ا ناس كفار ناس معانا ويصلوا في الجامع ويكتبوا يقولوا يرعب ويكتبوا الحب الإسلام في ج ر ا ئ د عليك يقولون ويأيدوا جونقرا ويناصروه ويقولون نحن نخش معه في ا ل ح ر ك ة أ ل م تر إ ل ى الذين نافقوا ما قال يقولون ل أ ه ل الكتاب يقولون ل إ خ و ا ن ه م يعني صار بينهم عقد من الولاء إ ل ى د ر ج ة إ ل ى د ر ج ة وصلت ا ل أ خ و ة و أ ع ل ى درجات الولاء ا ل أ خ و ة ب ا ل م ن ا س ب ة يعني لا, تزال الـ الـ الـ لا يزال الولاء يترقى ويتقوى ويعقد حتى يصير أ و تصير أ خ و ة ويصير هذا العقد أ خ و ة لذلك قال فترى الذين في قلوبهم م ر ض يسارعون فيهم دائرين فماناته ي ق و د و ن نخشى ان تصيبنا دائره ة ت فيما قالوا د و ن ا ل ح ج ب ن ا ي ب ا ر ي س قالوا أ خ ي نحن نامن حاجاتنا تجار عندهم ي ع ناس ي ض ر ب ا ن عندهم شغل في جنوب السودان يقولون نحن كمان امنا ن ان نازل تجارتنا هنا ك يعطلوا علينا طوال يقوم يمشي يعمل احتفال كبير يقولون نحن ا ن ضمينا ل ح ر ك ة ا ل ش ع ب ي ة ومسلم اي ح ا ج ة ش و ما ل ك و ن نفس الاشياء ا ل م و ج و د ة الان يقولون السبب بتاعهم نفس ان تصيبنا د ا ئ ر ة زعموا وظنوا أ ن ا ل أ م سوف ي ق و ل إ ل ي ه و أ ن ه صار النجم ا ل ص ا ط ع في ا ل س ا ح ة ا ل س ي ا س ي ة ا ل س و د ا ن ي ة في ا ل ف ت ر ة ا ل ق ا د م ة و ا ل م ر ح ل ة ا ل م ق ب ل ة لذلك صار كل إ ن س ا ن يريد أ ن يؤمن جانبه نخشى أن تصيبنا دائرة. قل عسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبح على ما في أنفسهم نادمين الذين آمنوا أهولاء الذين عسى على يأتي أو أمر أسروا أهؤلاء بالفتح فيصبح في ويقول دائرة الله ما قل أسروا أ ه ؤ ل ا ء الذين أ ق س م و ا بالله جهد أ ي م ا ن ه م إ ن ه م لمعكم حبطت أ ع م ا ل ه م ف أ ص ب ح و ا خاسرين يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا من يتول ى الله ورسوله والذين آ م ن و ا يتول ى الله الولايه ا ل أ و ل ى وعقد الولاء ا ل أ و ل المطلق الكامل غير منقوص الله استسلاما وحبا و ت أ ي ي د ا واتباعا و اذعانا و تقيدا كل هذا لله عز و جل و لرسوله صلى الله عليه و سلم توالي تحب من يحب الرسول و تعادي من يعادي الرسول تحب من يحب الله, الله و تعادي من يعادي الله و تحب من يحب الله و تبغض من لا يحب الله و هكذا دلولا المطلق الذين آ م ن و ا و حتى لا تكون الذين آ م ن و ا مبهمه مرات كثير يقول لك والله يا أ خ ي نقدم من الذين آ م ن و ا ما أ ح ك ي ا ل ج ز ق ما اذا بك دخي الزور والله أنا خير ناس يقول جوجل رزق ما لو اخوانا من الذين آ م ن و ا اتى ما قدموه م ب ه م ة قال الذين يقيمون ا ل ص ل ا ة ويؤتون ا ل ز ك ا ة وهم رافعون يعني بيان للمؤمن الذي سوف تواليه بغير ل ف س ومن يتول الله ورسوله والذين آ م ن و ا اولئك حزب الله هذا يعني توالي, توالي عجيب وتعاضد وتناصر الا ان حزب الله هم المفلحون ولم تنتهي ا ل آ ي ا ت يا ايها الذين آ م ن و ا لا تتخذوا الذين دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب والكفار اولياء واتقوا الله ان كنتم مؤمنين فعقد الولاء أ و ل ا الولاء المطلق لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ثانيا عقد الولاء على ا ل إ ي م ا ن يقول تعالى إ ن م ا المؤمنون إ خ و ة قال شيخ الاسلام تيميا رحمه الله تعالى جعل الله عقد الولاء الذي تقام عليه التناصر و ا ل م ح ب ة ا ل إ ي م ا ن لا غير ا ل إ ي م ا ن لا غير إ ذ ن الولاء المطلق لله عز وجل إ ن م ا وليكم الله ورسوله والذين آ م ن و ا ومن يتول ى الله ورسوله والذين آ م ن و ا ف إ ن أ و ل ئ ك حزب الله أو فإن حزب ا ل ل هم ه الغالبون طيب الدليل على أ ن اهل ا ل إ ي م ا ن يتوالون ويوالي بعضهم بعض ا بعض بعقد ا ل إ ي م ا ن قال تعالى المؤمنون والمؤمنات بعضهم أ و ل ي ا ء بعض وقد ذكر أ ن الكفار و أ ن الكافرين بعضهم أ و ل ي ا ء بعض و أ خ ب ر ن ا أ ن لا نفعل أ ي أ ن لا ن ت ع ا ض م تكن فتنه في ا ل أ ر ض وفساد كبير كما هو حاصل اليوم طيب لكن اسمحوا لي أ ن أ ق و ل كلام ان كل الذي سبق ع ب ا ر ة عن م ق د م ة للدخول في موضوعنا وقضيتنا لمن الولاء لكن قبل أ ن أ ت ح د ث عن لمن الولاء سوف أ ت ح د ث عن مظاهر الولاء بين أ ه ل ا ل إ ي م ا ن وذلك ل أ ن ي سوف أ ن ف ذ م ب ا ش ر ة لتشخيص بعض ا ل أ د و ا ء ا ل م ع ا ص ر ة بين, بين أ ه ل ا ل إ ي م ا ن وبين أ ه ل ا ل إ س ل ا م وبين أ ه ل القبل ة إ ذ ا كان الولاء للمؤمنين, الولاء للمؤمنين والولاء اولا لله وهذا يعني أ ن الولاء لله أ ن ت لا توالي المؤمنين إ ل الا أ ن لان ل ولأنهم ه أمرك الله لأن الله امرك ل ل ه أ أن ت ولأن ولانهم ا ي ه م و ل يوالون الله عز وجل ولو أ ن شخصا كان مستقيم السلوك و أ ن ت تواليه ثم انحرف يجب عليك أ ن تعاديه بقدر الانحراف ولو ارتدت يجب عليك أ ن تعاديه ع د ا ء ا كاملا وهذا يعني الولاء لله بمعنى أ ن ت لا توالي البشر في ا ل ح ق ي ق ة أ ن ت توالي الله عز وجل ولاؤك للمؤمنين على اختلاف أ ش ك ا ل ه م ومهنهم وحرفهم و د رتبهم ج ا ه م و ر في الدنيا ولا هو في ا ل ح ق ي ق ة لله ل أ ن هذا الشخص بهذه ا ل ص و ر ة لا يوجد شيء يربطك به ولا يدفعك إ ل ى و لولا الدين لما, لما واليته و لذلك أ ن ت في ا ل ح ق ي ق ة توالي الله ولا توالي ا ل أ ش خ ا ص وهذا ما أ ف ا د ه ا ل ع ل ا م ة ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين بأنك البشر إذا عملت البشر إ ن م ا ينبغي أ ن تعامل البشر من خلال أ و ا م ر الله وميزان الشرع وبذلك أ ن ت لا تعامل البشر إ ن م ا تعامل الله هو الذي أ م ر ك بهذا إ ن الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا اي سيكون الود بينهم أ و سيحبهم الله عز وجل و ك ذ ا التفاسير م ح ت م ل ة طيب مظاهر الولاء للمؤمنين نواله ي كيف طيب نحن عرفنا إ ن و الولاء للمؤمنين و إ ن ه الولاء ا ل أ ص ل لله ولهذا الولاء نحن نوالي شوف عمر بن الخطاب رضي الله عنه و أ ر ض ا ه كان يقول لبعض الناس قبل أ ن يسلم لقد كنت أ ب غ ض إ ل ي و أ س و أ عندي من حماري بن خ ط ا ب واليوم أ ن ت أ ج ل في عيني من بعض ولدي قال لي في ف ت ر ة أ ن ت كنت أ ك ع د عندي من الحمار و ا ل آ ن أ ن ت أ و ل ا د ي بعض أ و ل ا د ي لم احب اكثر منه هذا يعني أنه ولاؤه ان عمر رضي الله عنه ولاءه المطلق لله ولذلك أ ح ب ه لما استقاموا وكان يبغضهم وهذا يعني أ ن ك تتنقل والتنقل أ م ر عزيز على النفس لا يستطيع أ ن يخرج من عوالم النفس متنقلا بين مرادات الله إ ل ا من كان ولاؤه المطلق لله ه الله عليه فيها له أكره مرة ما ما ما يمسك ما معناه مراد بيجرع زر زر يدور لا ثاني هذا يقول لك, ما تحب ما تحب. ما لك, لك يقول لك تقول لك في تقول يقول بقدس وفق تحب تحب تحب تحب حب ن وليس وفق م غ ا د الشارع طيب مظاهر الولاء بين أ ه ل ا ل إ ي م ا ن وبين أ ه ل ا ل إ س ل ا م المظهر ا ل أ و ل الحب والود والوفاء و ا ل س م ا ح ة عموما و ا ل إ ي ث ا ر عموما مكارم ا ل أ خ ل ا ق الحب ومكارم ا ل أ خ ل ا ق تعامل و توالي هذا ا ل إ ي م ا ن وفق هذه ا ل ق ا ع د ة لا يؤمن أ ح د ك م حتى يحب ل أ خ ي ه ما يحب لنفسه لا ولا فيه الحب مثل المؤمنين في ه المؤمنين ح ب ث ل ل ا م في ت و ا ه م و تراهم و ت ا ط ف ه م ك م ث ل الجسد الواحد إ ذ ا ا س ت ك ى م ن ه ع ض و تدعى ا له سائر الجسد بسهل ا ل و الحمد لكن الذي أ و د أ ن أ ق و ل ه أ ي ه ا ا ل ا خ و ة من منا لا يحفظ هذه النصوص حديث ف ظ ه منه ح النعمان ا ل بشير في الصحيحين مثل المؤمنين في توادهم حديث أ ن س بن مالك في, في الصحيحين لا يؤمن أ ح د ك م حتى يحب ل أ خ ي ه ما يحب لنفسه حديث أ ب ي سعيد الخدري في البخاري مثل المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أ ص ا ب ه هل م ن ا من و ب اصابعه ح ل ك الكافرين من المؤمنين المؤمنين ا أذلة على على أعزة ج د و ن في سبيل ل ل ا هل و ا يخافون و ل م ت ل ا من لا يحفظ هذه النصوص لكن يؤسفني أ ن أ ق و ل إ ن ه ا مجرد مسلمات ن ظ ر ي ة لا مكان لها في حيز التطبيق ولا في واقع ا ل م م ا ر س ة الناس حفظون ا ح ا ج ا ت دي خلي الدرجات الاعلى من ا ل س م ا ح ة و ا ل ط ي ب ة ويؤثرون على أ ن ف س ه م ولو كان بهم خ ص ا ص قال أ ب و سليمان الداراني رحمه الله تعالى إ ن ي لاضع لا ا ل ل ق م ة في, في أ خ ي و أ ج ل طعمها في ح ل ق ه وكان سعيد بن العاص رحمه الله تعالى يقول تمر الذبابه بوجه اخي ف أ خ ش ى أ ن تؤذيه شوف الكلام ذكي ا شوف نصوص الاعرف لنا لكن هل قادرين ننزل على أ ر ض الواقع هذا هو المحق لذلك المظهر ا ل أ و ل من مظاهر ا ل م و ا ل ا ت والتوالي والتعاضد والتناصر بين المؤمنين الحب والود والوفاء و إ ل ى غير ذلك ولنشرح حديث واحد مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم هذه ثلاث عبارات ذات م د ل و ل ا ت توادهم وتراحمهم وتعاطفهم ولم ت أ ت ي على وجه الترادف إ ن م ا جاءت على وجه التغاير يعني ما سوا التوادد غير التراحم الترا ما الفرق التواد ق هو ا ل أ ص ل لكنك دائما يذكر أ و ل ا مثل المؤمنين فيه ما قال في تراحمهم ولا قال في ط ع ت ه م قال في ش ن و في توادهم والتواد هو ا ل أ ص ل ل أ ن ه محله القلب ولو لم يستقر في قلبك ووجدانك وتصورك أ ن تحب أ ن توالي لن توالي ا ب ت د ا ء ابتداء انت ت أ خ ذ ف ك ر ة ط ي ب ة عن الشخص ا ل م و د ة اساسها القلب ودائما بعد ا ل م و د ة طوال ا ل ر ح م ة حتى في الزواج ومن آ ي ا ت ه أ ن خلق لكم من أ ن ف س ك م ازواجا لتسكنوا إ ل ي ه وجعل بينكم ا ل أ و ل ياتوا ل م و د ة و ا ل ر ح م ة ا ل أ و ل ياتوا ليل م و د ة أ و ل ل أ ن ه ا في القلب أ م ا ا ل ر ح م ة في ا ل ج و ا ر ش س ج ي ت مويه رحمته جبت لك هدوم رحمته لكن لا بد من ا ل ت و ا د في الحديث التواد قبل التراحم وفي ا ل آ ي ة ا ل م و د ة قبل ا ل ر ح م ة إ ذ ن أ و ل ح ا ج ة ا ل تواد بقلبك ترحم بجوارحك والتعاطف يختلف هو أ ض ع ف التعاطف اضعف من التواد و م ن التراحم بشكل جاف ا ل آ خ ر و ا ل إ ن ع ط ا ف هو الاجتماع والميل مال إ ل ى الشيء عطف عليه وقال تعالى عن بعض الكفار ثاني ة عطفه ليضل عن سبيل الله ثنى العطف أ ي ميل به وهذا من ا ل أ د ل ة التي استدل بها بعض العلماء كالون ا شريسي على تحريم الرقص ا ل ر ج ي ص حرام ل أ ن فوت ثنيان عطف خ ا ص ة ا ل ر ج ي ص بتاع الشباب ذا التعاطف ف ز ي ت ل ى ل و ا هذا د ع ذات و لا ده ا ل ل يكون ذاته ي ده الا ي عند ط ف وليضل السبيل لا مؤكد ع الملمات والا إ ل عند عند المصائب ع ي ه ت ج ي ف معه جاته م ص ي ب ة ت ي ف معه ده اسمه تعاطف لكن ا ل ر ح م ة م س ت د ي م ة و ا ل م و د ة م س ت د ي م ة والتعاطف قاري وكل ذلك مطلوب مثل م ؤ م ن ي ن في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إ ذ ا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى المظهر الثاني من مظاهر الولاء المواقف النبيلة, المواقف النبيله اليوم كثير من من أ و ا ص ر الموده ووشائج التواصل تتقطع بين المسلمين ن ت ي ج ة لمواقف تحتاج إ ل ى تحليل تقول له فلان ده مالك يقول لك عيد يا من قررت أ م و ت ماجان ق و ي طوال يحدث في نفس الشخص فلان ده مالك عرسته لولدي انا ل ج ب ا ر ك ل ه ما ختف ك ر ا ع ه ج ب ا ر ك ل ه فلان ده مالك م ع ه يقول لك مما نحن بمنا يكون ذلك الراس كشف كامل في مناسبات ا ق ل ه ا يوم واحد ما سجل ي و ل لك يا خ و ا ن ا مالكومه تضحكوا الشده ما ح ا ط يعني ك ل ه ا ل أ ش ي ا ء زيته اولا التحليل موقفه السلبي في ج ا ه ة خ ط أ وينبغي أن ل الا أن نسكت على هذا الكلام ونعلم أ ن الناس أ ن ي ت ع ا ط ف و أ ن يتواددوا وان يتراحموا ولكن موقفك ا ل س ا ل ب تجاه موقفه ا ل س ا ل ب أ ي ض ا خ ط أ ل أ ن ه هذا ما سوف نعرفه أ ي ض ا المواقف ا ل ن ب ي ل ة م ه م ة جدا ي خ و ا ن نشوفه سعد ا بن الربيع رضي الله عنه آ خ ا وسلم بينه وبين عبد الرحمن بن عوف ه و صاحب ا ل ق ص ة ا ل ش ه ي ر ة لما قال لعبد الرحمن بن عوف يا عبد الرحمن إ ن ي من أ ك ث ر ا ل أ ن ص ا ر مالا فهذا مالي خذ منه ما شئت و إ ن لي من النساء ا م ر أ ت ي ن فانظر إ ل ى أ ح ب ه ا إ ل ي ك أ ط ل ق ه ا ثم تعتد فتتزوج بها ذا اسم ه ا ل س م ا ح موقف سعد بن الربيع اسم ه ا ل س م ا ح و أ ن ا زرع كان ما عنده س م ا ح ا كلام بيعمل جدا قال عبد الرحمن بن عوف بارك الله لك في مالك حديث البخاري و بارك الله لك في أ ه ل ك دلني على السوق فدلوه على سوق بني قينقاع فدخل السوق و جاء بعد أ ي ا م يحمل أ ق ط ا و سمنا لبى الناسب و سمنا وبعد شهر جاء و عليه ر ا ئ ح ة زواج و عليه ص ف ر ة فقال مهيمن و ص ل ا وقال له ده شو يعنيه قال تزوجت ا ل ب ا ر ح ة فموقف عبد الرحمن بن عوف يسمى نبل وموقف سعد يسمى س م ا ح ة الولاء بين س م ا ح ة سعد ونبل عبد الرحمن ذا الولاء القوي الولاء القوي بين س م ا ح ة سعد بن ر ب ي ع رضي الله عنه وبين نبل عبد الرحمن بن عوف صاحب ا ل ه م ة ا ل ع ا ل ي ة الذي أ ب ى ان يكون محل عطيه والذي دخل وزاحم أ س و ا ق اليهود وخرج من السوق وقد تزوج بحر ماله ولم, ولم يكلف أ خ ا ه أ ن يطلق له م ر أ ت ه فالمواقف م ه م ة طيب ثالثا من المظاهر ا ل م ه م ة جدا بين ب اهل الايمان وبين اهل الاسلام اخوانا طبعا في ن ق ط ة م ه م ة جدا اللي ه ن ت ك ل م عن د ا ئ ر ة الولاء بمعنى في ناس عندهم جماعات عندهم ولاء لجماعاتهم الجماع ة دي اثار ضيق ومهما كانت ا ل ج م ا ع ة على حق فانه لا توجد ج م ا ع ة تمثل الاسلام كله وتحرم الاخرين من الاسلام ورين جماعة واحدة جماعة نصف مهما كان لكنها دوائر د ا ئ ر ة أ ه ل ا ل ق ب ل ة د ا ئ ر ة و ا س ع ة ف ي أ ه ل بدع وفيها أ ه ل أ ه و ا ء وفيها ر ا ف ض ة وفيها م ن ا ح ج ب ا ط ن ة و د ا ئ ر ة أ ه ل ا ل إ ي م ا ن د ا ئ ر ة أ ض ي ق من د ا ئ ر ة أ ه ل ا ل ق ب ل ة و ا ل إ س ل ا م ولكن لا تعني ا ل أ ح ز ا ب والجماعات والتنظيمات تعني أ ه ل ا ل إ ي م ا ن أ ي ن م ا وجدوا وبعد ذلك توجد دائره ا خ ص ة في أ ه ل ا ل إ ي م ا ن أ ه ل ا ل إ ي م ا ن العاملين الداعين إ ل ى ا ل إ ي م ا ن والقائمين ب أ م ر ا ل د ع و ة ل د ا ئ ر ة لكنها أ ي ض ا لا تعني منع ا ل آ خ ر ي ن من الولاء هذه دوائر كل د ا ئ ر ة بتكون شنو أ ض ي ق من التي شنو من التي قبلها طيب وده حنتكلم عنه في إ ش ك ا ل ا ت ومعوقات في ط ر ي ق الولاء لكن انا اتكلم عن المظاهر من المظاهر ا ل مظاهر الولاء للمؤمنين ستر أ خ ط ا ئ ه م ستر أ خ ط ا ئ ه م والنصح لهم وهذه, وهذه ق ض ي ة م ه م ة كثير من الناس يظن أ ن الولاء لا يكون إ ل ا لمن ليس به أ خ ط ا ء قال ا ل شيخ ا ل إ س ل ا م تيميه لو لم يكن الولاء إ ل ا لمعصوم ف إ ن الولاء لا يكون إ ل ا للرسل و ا ل أ ن ب ي ا ء فقط ولو أ ن ه كلما اختلف مسلمان في م س أ ل ة فتهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمه ما بكون في ا س م أ ص ل ا ً ولو كان كلما وقع مسلم أ و مؤمن في خ ط أ هجرناه وتهاجر المسلمون لما بقي معنا ابن منده ولا ابن صلاح ولا من هو أ ج ل منهما من العلماء هذا ح ق ي ق ة لذلك الولاء مع ا ل أ خ ط ا ء ذ ا اسم الولاء مع الشرك مع ا ل أ خ ط ا ء لكن ما هو المنهج الشرعي في التعامل مع أ خ ط ا ء المؤمنين ا ل ت ش ي ر ا ل ت ش ي ر المنهج يقوم على ث ل ا ث ة أ ر ك ا ن الركن ا ل أ و ل التثبت أ م ك ن ما عمل يا اخي والتبين أ م ك ن ما عمل بعد التبين و ث ب و ت الخطا الستر وبعد الستر النصف ث ل ا ث ة حاجات التثبت والستر والنصف لو ما عملت واحد في الثلاثه دين م ن ه ج غير منهج أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة وغير منهج السلف الصالح في هذا ا ل ب ا ب لا بد من ا ل ت أ ك ي د على هذا الكلام الولا مع ا ل أ خ ط ا ء وذلك بأنصر أ خ ط أ ب ا ل وإلا الكلام و و وبنصحه وبمنعه وبكف ق ف معه ما معنى يده هذا الكلام؟ إ ذ ا دا ببعض آه مظاهر آه الولاء طيب إ ش ك ا ل ا ت ومعوقات الولاء في تقدير ي المعوق ا ل أ و ل الولاءات ا ل أ ر ب ع ه لغير الله في أ ر ب ع ولاءات أ ح ي ا ن ا تكون لغير الله القبليات والحزبيات والقوميات والشلليات ا دي بتمنع الولاء و أ خ ط ر شيء وهذا إ ذ ا ص و ف اتحدث عنه عدم التوازن في ح ي ا ة المسلمين وده حوريت له حاله سبعه ش و ي ة لكن دي ا ل أ ر ب ع ه دي طيب أ و ل ا من ا ل أ ش ي ا ء اللي بتمنع الولاء الكامل للمؤمنين ا ل ق ب ي ل ة ف أ ح ي ا ن ا بعض الناس يقدم ا ل ق ب ي ل ة و ا ل ع ش ي ر ة على الدين والدليل على ذلك أ ن ه يوالي ا ل ق ب ي ل ة في الباطل ويخوض معها فيما تخوض بل يحب أ ب ن ا ء قبيلته أ ك ث ر من كثير من المستقيمين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 لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم ا ل آ خ ر و ا د و ن من حاد الله ورسوله ولو كانوا آ ب ا ء ه م و ل ذ ي ن آ م ن و ا لا تتخذوا آ ب ا ء ك م و إ خ و ا ن ك م أ و ل ي ا ء إ ن استحبوا الكفر على ا ل إ ي م ا ن ومن يتوله منكم و ي س ف إ ن ه ش ن والله و لا يهدي القوم الظالمين ف إ ن ه منهم شوفوا كان ذكر إ ذ ن القبليات هذه الولاءات التي سوف أ ت ح د ث عنها لم يلغها ي الشارع ب ا ل ك ل ي ة لكن إ ذ ا كانت تصادم الشرع وتخالف الدين وتجزء الولاء وتوقع الفتن ة في أ و س ا ط المسلمين ف إ ن ه ا تصبح عندئذ من المحرمات القبليات ا ل ق ب ي ل ة فيها الجانب ا ل إ ي ج ا ب ي يا أ ي ه ا الناس إ ن ا خلقناكم من ذكر و أ ن ث ى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ولا يمكن تجريد ا ل إ ن س ا ن من قبيلته لكن ينبغي أ ن تكون ا ل ق ب ي ل ة سببا إ ي ج ا ب ي ا ل أ ن ه يتعلم ا ل إ ن س ا ن ف ي قيم قيم الحب والتاخي والتناصر وحب الخير للناس والاحترام و ا ل أ د ب والدين يتعلم والأخ... الاشياء دي في قبيلته وكلما كانت ا ل ق ب ي ل ة م س ل م ة الزور لو دارك ثم بيدركه بخاف الناس ا ل ق ب ي ل ة د كويسه ا ل ق ب ي ل ة في هذا الجانب جانب و ي س لكل ق ب ي ل ة إ ر ث وتاريخ و ث ق ا ف ة ليست م ح ر م ة ل أ ن ه ا ليست ضد ا ل ش ر ي ع ة ولكنها من خصوصياتهم هم ا ل ت و ا ص ل مع ا ل آ خ ر ي ن والتلاقح مهم لتعارفوا لكن لا ينبغي أ ن تكون ا ل ق ب ي ل ة أ د ا ة ف ت ن ة وتعالى على ا ل آ خ ر ي ن إ ن أ ك ر م ك م عند الله أ ت ق ا ك م آ ي ة ذات قويه مفصله اي ح ا ج ة ما خلت ح ا ج ة كلام واضح والله العظيم والقبليات ثانيا الحزبيات طيب يا ادوب الكلام ذ ا ه دخل ا ل ح ش الحزبيات يا إ خ و ا ن ينبغي أ ن تعلموا شيء الجماعات ا ل ق ا ئ م ة في ا ل س ا ح ة لها من الخير الكثير وقدمت ل ل أ م ة الكثير في ظل غياب ا ل خ ل ا ف ة ا ل إ س ل ا م ي ة ا ل ر ا ش د ة و ا ل و ح د ة ا ل س ي ا س ي ة ا ل ج ا م ع ة للمسلمين و إ ل ا لضاع الدين فقاموا بحفظ الدين في جوانب من الجوانب لكن ينبغي النعي ان نعي أ ن كل ج م ا ع ة هي ج م ا ع ة من المسلمين وليست جماعه ة المسلمين الجماعات القائمة ي ج م المسلمين ع ا ا ت من ي المسلمين ليس فيها ن بمعنى ولا واحدة الجماعة على ل جماعة خارج ا تبث من د أ و خارج عن السلطان أ و بعيد عن ا ل م ل ة ليس هذا صحيح أي م اي ع أ معبود أ ن ا خ ت ه في راسه الما جواها فقم جنون فق م ما مسلم يموت مثل ن ا ل ذ ي يموت من ت ج ا ه ل ي ة الذي, الذي يخرج على ج م ا ع ة المسلمين بالحاكم و ا ل إ م ا م والمجموع وسواد ا ل الناس العظيم طيب ز و ك ا ف ي ج م ا ع ة وطلعت عليهم خارج على, ال... على السلطه يا اخواننا خليت ا ج ت م ا ع ة قدمت اصدقائك يا أ خ ي م ا ن ن ا ا ج ب معكم خليتكم ع د ي ل ة ما ا ش م ر ت م ن ك م وروني ا ل نقص ا ل ج ا ن ي في دين ي س ينبغي ان نضع لا نلغي ا ل ج م ا ع ة بما فيها من إ ي ج ا ب ي ا ت ولكن علينا أ ن نقلل من المخاطر والسلبيات وعلينا أ ن نضع الجماعات في إ ط ا ر ه ا الصحيح ولذلك الحزبيات هي التي قسمت الولاءات ح س ى الناس أ و ل ح ا ج ة معانا ولا ما معانا معانا وما معانا ضوابط وشنو ما معاكم طيب م اها ما معاكم ده التسوي شم شم الكلام ده اصله كلام ما صحيح ا ص ل والسودان ا ل آ ن فيه أ ح ز ا ب وكتب و تمسك ا ل أ ف ر ا د داخل الجماعات ببلق الولاء لله لكن في ا ل ن ه ا ي ة لا يستطيع أ ن يخرج على... عن حزبه على حزبه ولا عن أ و ا م ر حزبه وقيادته حتى ولو خالفت الشرع في ناس أ ح ز ا ب ه كان بالقلوب في البرلمان أ ج ي ف ه ضد الشريعه ما صوت ا ل ل ش ر ي ع ة زول مسلم و ص ل في الصف ا ل أ و ل لكن الحزب قال لم تصوت ا ل ش ر ي ع ة أ ي ا م قالوا صوت و ا ل ل ش ر ي ع ة في الناس الشريعة الناس ما صوتوا لا هذا هو صوت للحجب كالشنو هذا ولاء يشتت الأمة يشتت و ي ش ت الولاء الحقيقي لله الذي من بعد ينبغي أ ن يكون لكل الناس دون تمييز وهذا الذي ينبغي أ ن يكون يعني من لما ن ج ي في التوصيات والخلاصات سوف نخلص إ ل ى هذه ا ل م س أ ل ة أ ن توالي أ ه ل ا ل إ ي م ا ن بغض النظر عن جماعاتهم وكياناتهم و أ ح ز ا ب ه م وطرقهم وتكتلاتهم و ت الا ه م م ل هم عليه من إلا اذا ل انتموا إ ل ى ج م ا ع ة ب ا ط ل ة في منهجها أ س ا س ا و م ن ح ر ف ة في اسسها ا ل ف ك ر ي ة فبعد ذلك يلزم بلازم برنامج حزبه ويعادى على هذا ا ل أ س ا س وهذه ن ق ط ة د ق ي ق ة و م ه م ة جدا في حديثنا لمن الولاء الحزبيات وينبغي أ ن أ و ض ح هنا ن ق ط ة ا ل ح ز ب ي ة ا ل ح ز ب ي ة ن ف س ي ة ا ل ح ز ب ي ة ظ ا ه ر ة ن ف س ي ة ممكن الزول يكون ما عنده أ ي حزب و أ ك ب ر حزب في الدنيا براه ع ن د راي في الناس دي كلها دي حزب ولا ما حزب وقد يكون الناس ما عندهم جماعه لكن م ت ك ت ل ي ن لبعض شديد طالعين و ن ا ز د ي ن مع بعض في ا ل ن ه ا ي ة ا ل ح ز ب ي ة ق ض ي ة ن ف س ي ة وده ح ن ا ح ر ف ه ا ط و ا ل في الشلاليات في ناس ما حزب لكن شله بيطلعوا مع بعض وينزلوا ب مع بعض هذا من التوالي لكن إ ذ ا حصرته في هذه ا ل د ا ئ ر ة ا ل ض ي ق ة فقد انحرفته يا اخوانا لا يمانع أ ن تكون هنالك م ن ا ص ر ة لبعض المؤمنين أ ك ث ر من غيرهم حب ليزول في المؤمنين、دي. انت تكون بحب ليزول أ ك ث ر من واحد ثاني لا يمانع وهذا معنى ا ل ت أ خ ي لما يولد اخاه بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد ما معناها سعد ما عنده ع ل ا ق ة ب ب ق ي ة المهاجرين ولا عبد الرحمن بن عوف الضلوع ليس له ق ض ي ة ب ب ق ي ة من ا ل أ ن ص ا ر لكن هؤلاء بينهم من التناصر والحب والود ما ليس عند غيرهم ولا هذا لا يعني أ ن ينتقصوا غيرهم ف إ ذ ا انتقصوا غيرهم بهذا وتكتلوا وصاروا ف ت ن ة ي ح ر م ي ح ر م هذا عرفتم يا اخوانا ما في مانع تكونوا ش ل ة في ناس في ا ل ج م ا ع ة الواحد ة تبقوا ش ل ة في الحزب الواحد ت ب ق ا شللل شلل ا ن ش ل ة فلان ش ل ة فلان ش ل ة فلان ش ل ل فلان شلل ذ ل ك ا ل ت ك ت ل ا ت و ا ل ت م ز ق ا ل ذ ي ت ع ا ن ي منه ا ل أ م ة ثم ر ا ب ع ا ا ل ق و م ي ا ت القوميات بتقدح في الولاء والفرق بين ا ل ق و م ي ة و ا ل ق ب ي ل ة أ ن ا ل ق و م ي ة أ و س ع وعاء من ا ل ق ب ي ل ة مثلا قبيل تكسو ذلك في ناس بيتمسكوا ب ا ل ق ب ي ل ة وفاهمين بشنو ب ا ل ق و م ي ة وكلاهما و ا ل ق و م ي ة يقال فيها ما قد قيل في ا ل ق ب ي ل ة في ا ل و ح د ة ا ل ص غ ي ر ة القبيلة وحدة صغيرة ي ت ج م ع ناس جنسون واحد و ق ب ي ل ة و ا ح د ة و ا ل ق ب ي ل ة ذا ت ه ا خ ش م بيوت أ و ل ا د عبد الرحمن وال فلان ما زي ما بدنا تتناصرين ا في القبيلة ل يكون دي م وكذا ده ما حرام لكن أ ل ا يكون على حساب آ خ ر ي ن والا يتخذ هذا ف ت ن ة و ذ ر ي ع ة ل ت م ز ي ق وتشتيت ا ل أ م ة و ايقف ا ل إ ط ا ر ا ل إ ي ج ا ب ي النافع كما أ س ل ف ن ا من مقدمات واضح إ ذ ن من أ ك ب ر معوقات الولاء بين المؤمنين قلنا الولاء لغير الله وتحته القبليات والحزبيات والشلليات والقوميات ده ا ل أ و ل ثانيا عدم تجزئ مفهوم الولاء عند بعض الناس ده من ا ل إ ش ك ا ل ا ت عدم تجز مفهوم الولاء وهذا من ا ل إ س ل ا م الدقيق أ ن ك تحب وتوالي بقدر الطاعه وتعادي وتبغض بقدر ا ل م ع ص ي ة وقد تجتمع في الواحد موجبات الولاء وموجبات البغض والعداء نحن ما عندنا كلام ي د ا تجزء ما في ه يا أ ب ي ض ن ع ا د ي ه ولنواليه ا تقول له تعاديه بقدر ما ي أ ت ي من معاصي وتبغضه بقدر ما يأتي. تبغضه بقدر وتعاديه بقدر ما ي أ ت ي من معاصي وتحبه بقدر ما ي أ ت ي من طعام بعد ذلك تدخل أ ه و ا ء الدائري عادي يغلب جانب الشرط ا بل ولا يرى خيرا وعين الرضا عن كل عيب ك ل ي ل ة كما أ ن عين السخط تبدي ل م س ا و ي ة والتالي يوالي ولاء مطلق دون أ ن ي ن ت ق ل شيء من هذا الولاء على قدر المعاصي التي ي أ ت ي بها فعند كثير من الناس لا ولاء مع العصيان وهذا كلام غير صحيح عدم تجزئ الولاء يقول لا ولاء مع العصيان يا اخوان الولاء نسبي أ ن ت توالي أ ه ل ا ل ق ب ل ة من أ ه ل البدع في مقابل الكفار وتنصره لو في كفار جدالك ترى المسلمين لكن المسلمين عندهم بدع ب ت ع م ل شنو تقول انتهوا منه ان شاء الله يقطعون حته حتى انا مالي طالما هم أ ه ل ب د ع ب ي د و ل كذا لا إ ن م ا توالي أ ه ل البدع في دائره دي شنو نصرتهم بالظاهر الكفري ا ل د ا ئ ر ة التي تكلمنا عنها في ا ل أ و ل د ا ئ ر ة ا ل إ س ل ا م العام و د ا ئ ر ة المؤمنين حتى لو كانوا في جماعات م ت ف ر ق ة المؤمنين مش الجماعات و د ا ئ ر ة المؤمنين العاملين وفي المؤمنين في المؤمنين علماء د ا ي ف ر د ولاءهم لبعض يكون أ ك ث ر من غيرهم ي ت و ا ل و ا مع بعض أ ن ا شديد علماء وعاملين ومبلغين وكذا إ ذ ن تضيق ا ل د ا ئ ر ة وتختلف على حسب و ب ا ل ن س ب ة ل ل آ خ ر ي ن بمعنى غلبت الروم في أ د ن ى ا ل أ ر ض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله ا ل أ م ر من قبل ومن بعد يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله انتصار الروم أ ه ل الكتاب على الفرس ا ل م ج و ز يفرح به المؤمنون ل أ ن ا ل د ا ئ ر ة اتسعت هنا ا لو د ا ئ ر ة التسعت كان المطعم بن عدي حيا وكلمني في هؤلاء لعفوت عنه ولكن أ ب و جهل لو كان حيا لقطعه ومزقه و أ ب و جهل كافر ومات كافرا والمطعم بن عدي كافر ومات كافرا ولكن للمطعم مواقف مع النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في م ك ة من ا ل ت ج ا ر ة ونقد ا ل ص ح ي ف ة ا ل ظ ا ل م ة ا ل ج ا ئ ر ة ومواقف حتى أ ن ه لبس الدروع و أ ل ب س أ ب ن ا ؤ ه الدروع للدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات كاثره لكن لو كان حيا ً وكلمني في هؤلاء أ ن ت ن ا ل ع ف و ت عنهم لا بد من التفريق فعند الناس الولاء بتاع الولاء أ ح ي ا ن ا شنو لا يتجزا صح لاشكال إ ش ك ا ل عند الناس وده نتج عنه أ ن ه غيب أ د ب الخلاف بين الناس أ د ب الخلاف ل ل أ س ف الشديد مافي وغاب التعامل مع ا ل أ خ ط ا ء فقه التعامل مع ا ل أ خ ط ا ء أ و أ س م ي ه أ ن ا أ س م ي ه غياب المنهج الشرعي و ا ل م يتوالى ز الناس طالما أ ن ه م لم يختلفوا و إ ذ ا اختلفوا ظنوا أ ن الخلاف يعصف بالولاء وهذا باطل هل الخلاف موجب للتهاجر موجب للتقاطع موجب ما موجب م ما موجب الا موجب إ عند ضيق العقل إ ل ا إ ذ ا كان خلافا في ع ق ي د ة و س ن ة و ب د ع ة و أ ص و ل و س و ا ب ت وقطعيات و مواطن الاجماع كما قال ا ل إ م ا م أ ب و ا ئ ل السكسي نقل عنه ذلك ا ل صاحب ا ل إ ب ا ن ة الكبرى أ ن ه قال ولا يعادى من أ ه ل ا ل س ن ة إ ل ا من خالف الاعتقاد أ و ا ل س ن ة أ و مواطن ا ل إ ج م ا ع اما ث ا أشياء أ إ ذ ا كان من أ ه ل ا ل إ س ل ا م و أ ت ى ك ب ي ر ة من الكبائر ف إ ن ه لا ي ع ا د إ ل ا بقدر الكبير التي أ ت ى بها و ي و ا ل ى بقدر ا ل إ س ل ا م الذي عنده كله وبذلك ث ب ت أ ن كثير من الناس من ا ل ن ا ح ي ة ا ل ن ف س ي ة يضيق ق ض ي ة الولاء من ا ل ن ا ح ي ة ا ل ن ف س ي ة بس لكن احيانا ل ن ا ة ل ل ش ر ع ي ة أ إ خ و ن ن ا أ ح يبغي ا ا ن ي أ ن نفرق بين الموقف الشرعي وبين الموقف شنو النفسي ب ل بكره زول وبكره الناس كده بس كويس وشوف و ش و ف ذاته التلبيس الواحد تلقاه يسلم على زول و ب ع د ط ي زول يمشي يقولون ازودا انا ماريته من وين ا ز و د ه تقولون من ا ل ق ط ي ن ة مثلا يعني ي ق و ل لك ه ا علاقه وما زول من ناس ك و ي س ي ن ما زول أ خ و فاضل خلاص يقولون والله ماريته بس نفسي ك ش ت منه كده ت ق و ل و لا تعرفوا يقولون لا بس الوجه اللاهي الله كده. ياخذ الوكي الله حس والله ذي ما ن الوكي الله هذا شغل بتاع ا ح ظ و ظ بس ق ل ما ياكل ن ف س ما ارادته لكن ما تقول الوكي الله انت زول تعرف عنه حاجه بتصحوا ل و ك ي الله كيف أ ك ي د م بتصحوا ل و ك ي الله ولذلك هذا من ا ل ت ل ب س من أ ك ب ر المعوقات في ق ض ي ة الولاء عدم تجزؤ الولاء ا ل شيخ ا ل إ س ل ا م تيميه رحمه الله تعالى لما ناظر الخوارج الخوارج قالوا ب أ ن ا ل إ ي م ا ن لا يتجزا وبالتالي لا يزيد ولا ينقص وبالتالي لا يحب قدر ما بقدر ما فيه من طاعه ويبغض بقدر ما فيه من م ع ص و م قالوا تيميه لماذا, لماذا لا يتجزا ا ل إ ي م ا ن ل م ا ذ لما يجزا قالوا ل أ ن ا ل إ ي م ا ن مسمى مركب س م م ى يعني فيه ح ا ج ك ث ي ر ه ص ح ي ح ا ل إ ي م ا ن مركب ايمان اعتقاد وعمل وقول مركب من أ ش ي ا ء ا ل إ ي م ا ن مركب مسمى إ ذ ا نقص منه شيء لا يمكن أ ن يسمى إ ي م ا ن ا تغير اسمه و ض ر ب م ث ل قالوا عشر م ر ك ب من ع ش ر ة أ ج ز ا ء ف إ ذ ا نقص واحد لا يمكن أ ن يكون المسمى ع ش ر ة سوف يتغير المسمى ويصير سنو ت س ع ة قال ابن تيميه وهذا ا ل أ س ا س الذي بنى عليها للسنه و ا ل ج م ا ع ة أ ن توالي بقدر ا ل ط ا ع ة وتبغض بقدر ا ل م ع ص ي ة و أ ن يكون هذا ميزان دقيق قال شيخ ا ل إ س ل ا م نوافقكم على أ ن ا ل إ م ا م مسمى ونوافقكم على أ ن ه مركب لكن لا نوافق على أ ن ه مركب كجنس تركيب العدد إ ن م ا كجنس تركيب البحر ف إ ن البحر بحر ولو أ خ ذ من مائه ب ر ض و بيسموه بحر كان جات عرض اربعه لواري وعشرين فنطق شالوا مويه من البحر الشيء موجود دي شنو بحر ف ا ل إ ي م ا ن مسمى نعم ومركب نعم ولكن ليس من جنس تركيب العدل ولكن من جنس تركيب البحر ولذلك أ ق و ل غياب المنهج الشرعي والميزان ا ل أ خ ل ا ق ي عند الخلاف بعض الناس يعصف بولائه ب إ خ و ا ن ه خلاف في م س أ ل ة إ خ و ا ن ا معقول معقول بس ل أ ن ه اختلفت في م س أ ل ة ابن القيم في إ ع ل ا م الموقعين ذكر أ ن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما اختلفا في م ئ ة م س أ ل ة من عويصات المسائل مئة لما انتقلا تسيء مسائل ما بتشتمل يعني يا ز ن ة يا ما ز ن ة يعني كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى يرى أ ن ا ل م ر أ ة إ ذ ا ن ك حت وهي في ع د ة يفرق بينهما ويجوز له أ ن يتزوج بها بعد ذلك و... وما كان يعتبر زواج شبهه وابن مسعود يرى أ ن ه م ا ما أ ق ا م ا مع بعضهما فهما زانيا دي م س أ ل ة و ا ح د ة ت س ع ة وتسعين زيها من ع و س ة المسائل وكان إ ذ ا أ ق ب ل ابن مسعود قام له عمر وقال عنه كنيف ملئ علما كنيف دراب مليان علم دراب دراب علم علم ولما مات عمر بكى ابن مسعود قال لقد كان إ س ل ا م ه فتحا وهجرته نصرا و إ م ر ت ه رحمه دفن عمر ودفن معه تسع ا ع ش ر العلم يا أخي ن ح ن ا ل ك اشياء تختلف معا يقول لك اخرى لان هناك اشياء ربع اخرى لان سيوه مسألة ح د ة يقر إ ه ع ا ل يختلف م م ك اشياء ا ا ر ى لان ل م و يجب ج ب هناك علم ش و اشياء ا أ خ ي ى لان هناك م ف ي ص ف ب ا ل و ل اخرى عدم فقه ا ل أ خ ط ا ء وغياب أ د ب الخلاف وغياب المنهج الشرعي والميزان ا ل أ خ ل ا ق ي عند وقوع الخلاف شوف ربنا قال ولا يجرمنكم شنان قوم على أ الا تعدلوا اعدلوا واكرموا للتقوى حتى إ ذ ا خالفت انصف خ ص م ة ثلاثة هذا المعوقات نتج عن الولاءات لغير الله الأربعة وعن عدم تجزء الولاء من عدم نتج عن وعن لغير تجزء وغياب أ د ب الخلاف نتج عن ذلك داء التصنيف داء التصنيف داء التصنيف, داء التصنيف, داء التصنيف, داء التصنيف يعني اشم أ و ل ح ا ج ة اهم ح ا ج ة يقولوا هذا مع منوده م يقولوا فلان الفلاني الشيخ الفلاني يقولون مع منوده دا وفي ناس ذ ا ت و ا ما عندهم أ د ب يقول لك شايف وين ياخي الدين بلوشه توينه شايف معنا من ابليك شايف وين ابليك ياخوانه الدينه دولا بلوشه توينك والله يفيش ياغريب جدا ياخي مامكن ياخي هذا يمزح والله يمزح ا ل ل ه ياخي انا يكفي انا هو مسلم أو يخي ما يكفي انه مسلم ما يكفي انه من أ ه ل الخير والمساجد ما يكفي أ ن ه من الدعاه إ ل ى المنهج الصحيح وهكذا وقص على ذلك بعداك ذلك في ل الواحد و ا م ع ا ن في ج الجوامع م ع ع وقف ى حيله بعيد ليلة ل ا ب ي ب ع ي في ل د ج د المدارس ابتداءاً ر س ة من、ذاته. ممكن ما منه بيصنفوا ذاته يأخذ ل الوقف م ذاته كان زور شاهد بحق ده ت ص ل ي ف ذ ا ت ه خلاص ثاني بعدك أ ن قال الحق بس ب ت ع ا ل ي سبحته دي سبحته دي حيطه بينك وبين الكلام د ا ياخدي س ب ح ة ولا جبل في س ب ح ة بدرده ياخي مو سايده سبحته كلام مدراء يكوش إ ذ ا ب ي ك حق راجل بدرده عشان ع ش ا ن ش ا ي د ه س ب ح ة ياخي ما قال شلو قال صدقك و هو ك ذ ب الشيطان أ خ ذ منه العلم الشيطان أ د ى أ ب و هريره معلومه ا ل م ع ل و م ة دي ص ح ي ح ة رسول الله قال ل ه ن جاسك من الشيطان خليها قدرت أ خ ذ بها صدقك وهو كذوب الشيطان ابليس ي خ و ا ن ن ا التصنيف ينبغي أ ن نتجاوز و أ ن نقفز فوق هذه الحواجز و ا ل أ د و ا ع هذا ادى التصنيف يؤدي إ ل ى شيء مقيم ذكره الشيخ الفاضل ذكر بن عبد الله م زيد في كتابه تصنيف الناس بين الظن واليقين تصنيف الناس إ م ا لموقف ف ق ه ذكر رحمه الله م س أ ل ع ج ي ب خلاص قال ومن سوءات التصنيف ترصد ا ل أ خ ط ا ء يعني في زول أ ن ت ص ن ف ت ه ثاني بعد ذلك بس بتعي ل أ خ ط ا ء وكان قاد كلام سحر تعيله مو فنشر بس الكلام الداير ت أ خ ذ و وترصد ا ل أ خ ط ا ء يفضي إ ل ى الفرح بها الفرح بزلات المسلمين والله يا أخوان هذا كلام حيث كلامك ليه؟ د ئ كلمه معينه ا يطير بيها كلامك كلها كل عنده مشغله وبعد ما ي ط ي ر ب ي ك سيقول الحمد لله الله داني فيه ف ر ق ة أ م ا ن ا ما وقع يقولك ل بعد ذلك ينشر ا ل ج ز ئ ي ة ا ل ص غ ي ر ة التي أ خ ط أ فيها كان كتاب يطلع من الكتاب ي سوءات التصنيف ترصد ا ل أ خ ط ا ء ومن اسوا السوءات الفرح بالاخطاء وأسوأ فكلم به ايزو تقول فلان ما سمعتك ما سمعت ه آ خ ر تقليع ما أ ف ت ق ا ل كيدا وعمل كيدا وسوى كيدا يا ناس انتم ما في دين يحكم الناس قال ابن القيم رحمه الله في دفاعه عن الهروي والتماسه لبعض عيوبه التماس البراءة لبعض ع يقول و ب ه ي والكلمه الواحده قد يقولها رجلان وهي نفس الكلمه يريد بها أ ح د ه م ا محض الباطل ويريد بها ا ل آ خ ر ص ر ف الحق وليست ا ل ع ب ر ة ب ا ل ك ل م ة ا ل ط ا ر ئ ة ولكن ا ل ع ب ر ة ب ا ل س ي ر ة والمذهب والماضي وما يناظر عليه وما يقوم عليه من أحواله وما يقوم من وما به من أ ح و ا ل ولذلك رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أ ر ا د أ ن يقضي عمرته ب ر ك ة ا ل ق ص و ى على واد ي محسن ف أ ر ا د ا ل ص ح ا ب ة أ ن يقيموها فلم تخب ف أ ص د ر و ا ث ق م ا سريعا عليها وقالوا خ ل أ ت القصواء خ ل أ ت امتنعت القصواء عن ا ل ح ر ك ة بغير مبررات خ ل أ ت القصواء خ ل أ ت يعني حرمت لو تعرفوا شنو تعرفوا ح ر م ت يعني بس ما عنده ا سبب دافع صلى الله عليه وسلم عن القصواء قال ما خ ل أ ت القصواء وليدافع عنا قال وما ذاك لها خلق قاسها بسيرتها الماضية يا أخي في زولي لحد آخر لحظة داعية تعرفوا فرجت لحظة قام منه كلمة ج انت سيرتها الزول ده ف منهجه كلام م ل ا صحيحة صحيح ص القصواء وما ذاك ل خلق ولكن ح ب س ه ا حابس ا ل ف ي ل قال ابن حجر ح ر م ه ا ل ل ه و ي ؤ خ ذ من ه ذ ا أ ن النبي صلى الله عليه وسلم التمس العذر للحيوان بما عهد عليه من س ي ر ة س ا ب ق ة فكيف بالتماس أ ف ض البشر ا ل ب فكيف العذر ل أ ف ا ض ل البشر شفت كيف ومن ا ل أ د و ا ء التي ظهرت التدابر والتقاطع والتهاجر و ا ل ت ح ا س ب و إ ل ى غير ذلك طيب آه من أ ع ظ م إ ش ك ا ل ا ت و م ع و ق ا ت الولاء عدم الاتزان عدم ا ش ك ل ا ت ماذا نعني بالتزان ا المؤمن متزن أ و ل شيء متزن في سلوكه في تصوراته في م ع ا م ل ا ت ه متزن و ل ا ت م ش ي ف ي ا ل أ ر ض م ر ح ه إ ن ك ل ن ت خ ر ق ا ل أ ر ض و ل ن ت ب ل غ ا ل ج ب ا ل ط و ل ا وكسب خليك متوصل في مشيكه مشي متوصل ليس مشي الخاملين التوازن وليس بمشي المختالين شوف التوازن ذكي و ا غ ض ض من صوتك لا تكن صاحب صوت لا يسمع ولا تكن صاحب صوت هياك وصياح وهكذا التوازن ومن التوازن نهى الشارع أ ن يمشي أ ح د ن ا في النعد الواحده قال ابن القيم هذا من التوازن بين الرجلين من هجير يعني نصك في الشمس ونصك في الشيطان لانه مشاتل ردته كده ب ر ق د نصه في الظل ونصه في الشمس انت أ ز و ر الشيطان م وتخش الظل ما لك. قال لا ب ر لك ماذا ش خلقوش م س ل ل ظ اشوف الزول لابد ان يكون م ت و ا ز ن في سلوكياته و أ ه م التوازن في المشاعر مش في السلوكيات والتوازن في الحب والبغض كيف احببك ب ي هونا ما عسى أ ن يكون بغيضك يوما ما خليك متوازن حتى لما تحب ما تحب شريك خامس ما تحب الحب يجاوز الحد يا اخي ع ن د ا ل ج ن ة تحب ذاته بالليل تبوسه وبالنهار تبوسه ومالك تعايله ويسافر تشيل صورته هذا كان ما تسويش مو ولا بموت يتوازن في أ ي حد ع ش ا بعدين ما تثقل التوازن أ ه م التوازن في الحب والبغض في المشاعر فجوه تحب بمقدار وتبغض بمقدار وفي نوع هتكره تاني كان قدر ي ح ب ه الله كان قال يحب ه ويحب تجد ه ي ع ن ي مكره البيت كرفته كان الله يحب ه ي ع ن ي تم تجد تحبه ت ا ن ي ل أ ن ه خلاص تصدحت مكتب برضو ربنا قال عسى الله أ ج ع ل ب ي ن ك و ب ي ن الذين عاديتم ن ه م شنو م و د ة لكن مش هم على كفرهم أ ي بعد أ ن يسلموا فقد يكون الكافر ك ا ف ر وتبغضه ب غ يتجاوز الحدود ا ل ش ر ع ي ة وبذلك إ ذ ا اسلم لا تستطيع أ ن ترجع المشاعر إ ل ى صياغتها من جديد ولذلك عدم التوازن هو اللي بمقدار ع د الولاء بالمناسبة خليك متوازن في حبك وفي بغضك وفي أي حاجة مع الناس خليك متوازن خليك خليك وفي وفي حبك بغضك حبها ب مع مرة م في أي تجدت شافعك تحبه من ق بمقدار د ا ر شيخك تحبه ل أ ه ذ الناس كمان يجيب ب تقيل ي ع ي عدم حب ل بمقدار ا ومن ن م ا يتخذ من دون الله أ ن د ا د ا يحبونهم كحب الله ما عنده توازن يحب الشيخ عمى مهما أي كان الشيخ ها بعد الرجل أ ش ش د ه قد يفضي بك إ ل ى اعتقاد فاسد إ ل ى تعظيم و إ ل ى تقديس و إ ل ى وإلى اعتقاد في الشيخ مما لا ينبغي ولا يكون وهكذا التوازن مهم خامسا و اخر شيء عدم ا ل أ خ ذ ب ا ل ش ر ي ع ة الغراء و ب أ خ ل ا ق ا ل إ س ل ا م هو الذي يشكل و يعيق الولاء سوء الظن سوء الظن أ ن ت كان أ س ا ت بظن ا ل ساكن أ س ا ت بالظن والله يا اخوانا غ ي ت ر والله ي خ و ا ن ا غيثر نحن ل ر فهم ل ل د ي ن كتب الشوكاني قديما كتابه ا ل ش ه ي ر أ د ب الطلب و ن ه ا ي ة ا ل إ ر ب حكى عن شيخه صالح النهمي رحمه الله قال ش ي خ صالح النهمي كان إ ذ ا دعا بينه وبين نفسه رفع يديه في الدعاء والذين كانوا يدرسون عنده من طلابه كانوا يعتقدون عدم رفع اليدين في الدعاء قال فهجروه وبدعوه وفسقوه لما سئل قالوا صالح النهم يرفع يديه في الدعاء بالرغم إ ن ه مذهب أ ق و ى من شنو مذهبهم ل أ ن ه تواتر رفع اليدين في الدعاء بما لا يدع مجالا للشك حتى كتب ا ل ص ي و ط فض ل و ع ا ء في ثبوت أ ح ا د ي ث رفع اليدين في الدعاء أ ك ث ر من م ئ ة وعشرين صحابي روحت رفع اليدين في الدعاء قال ا ل ش و ك ا ن معلقا والله لا أ ج ل ت ش ب ي ه ا لما فعلوا إ ل ا لعب الصبيان لعب شفع ذا قال دين ما طلب علم ي ن لعب متاع شفع قال ش غ ر ت و د ي ش غ ر ت شفع ذا بس زيد بعد اللي قوها في العمود دا يجي فيه ا ر ب ع من ا ل ش ف ع الى اسمها شو هي فلفلت بس فلفلت شغل فلفلت بس د ه م ا شغل دين ياخي س ن و بالمزاج قول الشيخ ما جاء في ر أ ي ك احد او بقيت المسلمين لم ي ت أ ث ر و ا في ر أ ي ك ر أ ي ت دا دين توالي وتعادي عليه أ ص و ل ث ا ب ت ة ر أ ي ت في م س أ ل ة ا ج ت ه ا د ي ة وفي موقف من المواقف تريد أ ن يتاثر الناس و م ا لم يتاثر في موقفك تعادي ده ما لعب الصبيان ذاته د ل م ا ش ل ن ع و ا الرزق به فلفلت د ل م يشلعوا الرزق و ل ه يشلوا الرزق فلفلت ولم يشلوا الرزق فلفلت لعب ه قواعد ولم يطلعوا ل ك و لكي يطلعوا لكن لكي يطلعوا قواعد ذاته ولم يطلعوا اي قواعد ذاته ا ل أ س ب ا ب و ا ل إ ش ك ا ل ا ت والعوائق التي أ د ت إ ل ى تشتيت وتمزيق عرى و أ و ا ص ر ووشائد التواصل والولاء بين المسلمين ظهرت ب ا ل ن س ب ة ل ل ا ج د ي ة ولا ما واضح يا ا خ و ا ن واضح عرفتها طيب الحلول والتوصيات لمن الولاء عرفت الولاء لمن طيب نود أ ن ننزل هذا الكلام على أ ر ض واقعنا أ و ل ا تنزيل أ ح ك ا م و آ د ا ب ا ل إ س ل ا م على أ ر ض الواقع التراحم التواد ف التعاطف المسلم أ خ و المسلم لا يخذله ولا يحقره ولا, يحقره ولا يحقره بحسب امرئ مسخين من الشر أ ن يحقر أ خ ا ه المسلم مسلم د ي ب بجهدها ل ز و ل ل أ ن ه مسلم د ي واسع شوف ت أ ي ز و ل م س ل م يجب عليك ت ف ع الكلام ده معه ما ق ي ج م ان يكون المسلمين ا ل م س ل م أخو ا لا م م س ل ل ي ظ ل م ه ولا ي ح ت ر ه ولا ي ح د ل ه ولا ي س ل م ه إ ل ى ا ل أ ع د ا ء ي س ل م ه ب يحترمون ا ل م س ل م م ن الشرير ي ح ت ر أخاه ا ل م س ل م كل ا ل م س ل م على ا ل م س ل م ح ر ا م م ا ل ه و د م ه وعرضه و ن ل ا س ل ي ن ي ح ر م ن المسلمين ي ح ر م ن ا ل م س ل ج ي ن ي ح ر المسلمين ي ح ر م و المسلمين يحرمون المسلمين ل ح ر م ا ل م س ل م ي ح ر م و المسلمين ي ح ر و ن ا ب ي ولا كان بقي ي صوفي ولا كان بقي ا ش ي د ه كله خشوفي الناس ما جاي بخبر س ا ك مسلم ولا ما مسلم حقا الاسلام د ه كامل اتباع الجنائز وتشميتو بتقول لا د ه م ا معانا ما, ما بشميتو ه في المقابل السلام عليكم أ ه ل الديار من المسلمين والمؤمنين ولا بقول ت السلام عليكم جمعتي ا ل ط ر ي ق ة تحتي يا ناس الحزب السلام عليكم ها ما في ك ل ا م ز ي إ خ و ا ن ن ا ه ح د و في إ ط ا ر معين ل ن ص ر ة ا ل إ س ل ا م في إ ط ا ر محدد إذا دعتوا ا بيجد أبنصر لذلك إ س الناس ل السكوبيلة ا دعتوا م في هنا تنزيل أ ح ك ا م ا ل إ س ل ا م كلها حقوق المسلم حسن الظن ترك كل شيء يعوق ما بين الناس سوء الظن ا ل غ ي ب ة نقل الكلام التجسس التنابذ ب ا ل أ ل ق ا ب الكلام السيء الكلام ا ل ر د ي و ا ل س خ ر ي ة لا ي ص ه ر قوم من قوم عسى أ ن يكونوا خيرا منهم تنزيل أ ح ك ا م و آ د ا ب ا ل إ س ل ا م على أ ر ض الواقع هذا واحد اثنين إ ع ل ا ء الميزان ا ل أ خ ل ا ق ي بين الناس لا ب د ي ك و ن في ميزان أ خ ل ا ق ي بين الناس هذا الميزان قوامه تحاور لا تدابه وتناصر لا تخازن وتواصل لا تقاطع واجتماع لا نزاع ده ت ن ا ص ف لا تفاضل ت ن ا ص ف لشنو ممن ادعي انو المسلم معصوم لكن اللي بيغلط لا ي ف ض ح ولكن ينصح ت ن ا ص ف لا تفاضل ده اسمه إ ع ل ا ء الميزان ا ل أ خ ل ا ق ي بين المسلمين ونشر أ د ب الخلاف وكنت أ ت م ن ى ح ق ي ق ة من قلبي ان تكون ا ل م ش ا ض ر ه عن أ د ب الخلاف لا عن لمن الولاء ل أ ن لمن الولاء تجعلني أ س ي ر في خ ط محدد أ ض ع فيه فواصل وحدود بين ا ل إ ش ك ا ل ا ت وبين المفاهيم لكن أ د ب الخلاف كان يجعلنا نتعمق في القضايا ويجعل القضايا قضايا ف ك ر ي ة محضه لكن لا بد من نشر مفهوم أ د ب الخلاف ثالثا لا بد من إ ع م ا ل العدل و ا ل إ ن ص ا ف يقول ابن ح ز م الظاهري في كتابه القيم ا ل أ خ ل ا ق والسير في مداوات النفوس و أ ن ا في تقدير م ش ك ل ة المسلمين ا ل أ س ا س ي ة في نفوسهم وليس في أ ع د ا ئ ه م و ا ل أ ع د ا ء لما أ ر ا د و ا أ ن يدمروهم أ ض ع ف و ه م بواردات ا ل ث ق ا ف ة و ن ت ن ا ل أ ف ك ا ر وقيح الحضارات وصديق المناهج مما جعل ا ل أ م ة م ه ي ا ة بعد ذلك و م س ت م ر ئ ة وعندها ق ا ب ل ي ة ل أ ن تستعمر وتذل أ ن و أ ن ت ط ه د وتحتل أ ن د م ر و ا من الداخل المسلمون دمرين من الداخل إ ش ك ا ل ا ل أ م ة ا ل آ ن نفوس والله نفوس ا ل أ س ب و ع الماضي كنت في دارفور في الفاشل في معسكر أ ب و شوك ا ل إ ح س ا س الذي أ ح س س ت ه والذي جاءني معسكر فيه تسع وستون الف نازح ا ل إ ح س ا س ا ل أ و ل الذي أ ح س س ت ه أ ن هذه تسع وستون الف لغم و ق ن ب ل ة ق ا ب ل ة للانفجار على السودان كله ل أ ن النفوس دخل من الغل ومن ا ل ك ر ا ه ي ة ومن التدابر الشيء المخيف ا ل ر قد يظلم فعلا يتجرع مراره الظلم وتحت وطاه ذلك قد يجاوز الحدود الشرعيه حتى قال عليه الصلاه والسلام لا يزال المظلوم يدعو على ظالمه حتى يكون اظلم منه أدرك مثال واحد ظالم عندك حتى يدعو عليه لكن كان دعيت عليه كما في الترميذ قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من دعا على ظالمه فقد انتصر انتهى الكلام دعيت ظالم أولاده ما لون زي يحسى ه و ظلمت اولاده أ و ل ا د ه م ا ل و يقولك ل ان شاء الله الله يوردني في أ و ل ا د ه ذا ذا معظوم أ ح ي ا ن ا يتجاوز ك و المظلوم ن ي الحدود ا ل ش ر ع ي ة في البغض والكراهيه و ذا ميزان صعب جدا يا إ خ و ا ن وجدت أ ن ا ل ق ض ي ة ا ل آ ن ق ض ي ة نفوس ق ض ي ة تحت نفوس ا ل آ ن و هذه النفوس في تقديري لا يهذبها ولا ي ط ب ط ه ا إ ل ا ا ل إ س ل ا م و ا ل أ خ ل ا ق ا ل ق ي م ة أ د ي ك ح ا ج ة إ خ و ا ن ن ا كده خلي الكلام بيقوله ذا ا ل إ ي ث ا ر و ي ن والله ولا أ و د أ ن أ ك و ن حانسا في قسمي لقد طلبت ا ل إ ي ث ا ر في عصرنا لا أ و د أ ن أ ق و ل أ ن ه معدوم ولكن ل أ ك و ن دقيقا في ع ب ا ر ة ومنضبطه أ ق و ل طلبت ا ل إ ي ث ا ر فوجدته نادرا لا د ر ي و ل له وقلت معدوم الحليفة دي ي د ب ع ن ب ج ه د ر لكن نادر إ ي ث ا ر إ ي ث ا ر وين معي؟ يقول كان ما يقولك ي حرام على الجيران د هذا حتى يتكلم ا مع الاثار ي م منه مساكن من رأسكه؟ والله لا حرام ناس ده ده رأسكه يقول يا بيتحرر التحرير تقع والله لك لا لحاجة ه ذ ي ث ا ر و ه أ د ب عالي ذاته ز و ج ه عان و تجيران د ليس مشنو و يؤثرون على أ ن ف س ه م و لو كان بهم تقول حرام عليك تعلم الناس ا ل أ ن ا ن ي ة يا أ خ ي في ناس ذاته تقول و ا كلام معك ا ك ل ه يقولك ل أ ب ع د عن الشر قال و غ ن ي ل ه تغنيل الشر اعوذ بالله أ ب ع د عن الشر لكن ما تغني ل ه أ ا و ع ب تغنيل الشر بتغنيل الشر ي ش ك ر ه يعني يقولك أ ب ع د عن الشر قالوا غ ن ي ل ه ويقول لك الخواف ر ب ع ي ا ل ه جبان ج ب الرسل ن ا لو كانوا خوافين ما ك ا ن و ش ر و دعوه لو كان ت ر ب ي ة عيال ما ك ا ن و ش ر و دعوه د كلام ما يتوافق مع المنهج ا ل إ س ل ا م ي المصابي القوي يقول لك الخواف ر ب ع ي ا ل ه قال دعونا من هذا الكلام الفارغ ذات كان ما كف ناس البيت قال حرام الشباب قال إيثار وين؟ يا أخي المواصلات الناس تدقي كف كل وين جارين يقوموا على أخي وناس يخشوا ب الشبابيك إ ي ث ا ر ما فيني هيا بعد ما يخشوا ب الشبابيك تخش بعدهم الجنات كلها محترمه وقاسرين وشاكين أ ل ب ي يخشوا ب الشبابيك د جنبهم والله ت س ت غ ر ك و ي يا ياخي أ ا ل إ ي ث ا ر ك د ه عشان نتكلم عن الاخلاق ا ل إ س ل ا م ي ة ا ل بتقوي ا ل أ و ا ص ط والتعاضد والتناصر بين الناس فلا بد من إ ع م ا ل العدل و إ ع م ا ل ا ل إ ن ص ا ر بين آه الناس آه لا أ ر ي د أ ن أ ط ي ل عليكم اكتفي بهذا القدر أ س أ ل الله تعالى أن ي وفقنا لما يحب ويرضى ويتقبل م ن ا و أ س أ ل ه تعالى أ ن يجمع ك ل م ة المسلمين والذي يجمع ك ل م ة المسلمين هو هذا الدين القوي م قال تعالى لو أ ن ف ق ت ما في ا ل أ ر ض جميعا ما أ ل ف ت بين قلوبهم ولكن الله أ ل ف ألف بينهم طيب نصلي في ا ل أ و ل نصلي ونجيب على ا ل أ س ئ ل ة ولا طيب متى ستقام ا ل م ح ا ض ر ة أ ل ج ل ت وكانت بعنوان مصارع ا ل ع ش ا ء إ ن شاء الله عن قريب بعض من ينتسب إ ل ى ا ل د ع و ة يعادي أ و لا يوالي من هو خلاف منهجي فلا يتلقى منه علما ويحذر منه ويستدل بما حمله إ ل ى ذلك أ ن ه يخاف إ ذ ا و أ ل او دل الناس إ ل ى تلقي العلم منه ان يغتروا به في منهج الذي يراه و فاسد فيقول انه لا يبغضه في اصله لكن من اجل دفع مفسده أول الأمر في جزئياته التي في كله في جزئيات حذر منه في هذه ا ل ش ن و ا ل ج ز ئ ي ة ويتلقى منه العلم حتى إ ذ ا قال هذا الكلام الذي فيه انحراف كان الذي كلمته وقد حصنته من قبل ولكن هذا لا يمنع من تلقي العلم ثم هل ا ل م س أ ل ة التي تختلف فيها مع الشيخ م س أ ل ة اجتهاديه يسع السلف الخلاف فيها أ م أ ن ه ا ليست من المسائل ا ل ا ج ت ه ا د ي ة وهل يوجد عند الشيخ هذا علم لا يوجد عند غيره فلو كان العلم لا يوجد إ ل ا عند مبتدع واضح ا ل ب د ع ة لمن يمكن أ ن يتحصن من بدعته يأخذ, عنها ياخذ عنه هذا العلم الذي تفرد به كما أ خ ذ بعض السلف العلم من بعض أ ه ل البدع و ا ل أ ه و ا ء و ا ل ر ا ف ض ة أ خ ذ و ا عنهم ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة في بعض المسائل أ و علم الجدل وهكذا المسلم أ ق و ل مسلم ماذا تقول في الحكومات التي تسلم بعض من المسلمين إ ل ى الكفار كما فعلت باكستان وغيرها لا يجوز هذا ل أ ن ه قال لا يسلمه كلام واضح جدا لا يسلمه لا يجوز ولا يتخذ المؤمنون الكافرين أ و ل ي ا ء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء بعض إ خ و ت ن ا سجلوا مع ا ل ح ر ك ة ا ل ش ع ب ي ة أ س م ا ء ه م و هم من بني جلدتنا فما الذي نقول لهم وهم جيران لنا و أ ب ن ا ء مسلمين داؤوا في سؤال ما راي الدين في الانضمام لحزب الحركه ا ل ش ع ب ي ة ليس سؤالين أولا لا يجوز شرعا الحركة الانتماء والانتماء أحكام كفرا مخرجا من الملة إ ذ ا رضي بمنهجهم و أ ح ب ه م لما هم عليه من الدين ووالاهم بولاء ا ل م ح ب ة والقلب و ا ل ن ص ر ة و ا ل ت أ ي ي د مصححا م ذ ه ب ه هذا لا شك أ ن ه ي ق ف ر ويخرج من ا ل م ل ة أ م ا من انضم ه الى ق س ا ل ح ر ك ة ا ل ش ع ب ي ة ن ك ا ي ة في بعض المسلمين أ و ن ك ا ي ة في ا ل ح ك و م ة أ و ل أ ن ظ ل ا م ا ت قد وقعت به أ و هو جاهل يظن أ ن هذا يجوز وقد غرر به هذا قد أ ت ى ك ب ي ر ة من الكبائر لا تقل عن الزنا ولا عن الربا ولا عن عقوق الوالدين هذا اقل درجات طيب س م ع ت و قلت أ ن ك عاهدت نفسك ثلاث ة عهود العهد الثاني م ح ا ر ب ة أ ه ل البدع هل هذا جائز في الشرع نعم هذا جائز في الشرع وذلك ل أ ن ه من أ ج ل ا ل خ ر و ب ا ت ومن أ ف ض ل العبادات الحديث عن الولاء ربما أ ث ر فيك دعنا نتحدث عن البراء البراء ممن ن شو هو لا وبراء البراء ممن ن من؟, من الكفار ثانيا من أ ه ل البدع والاهواء وبعض ه ذ ه البدع و ا ل أ ه و ا ء خطرهم على المسلمين الخافي اكثر من خطر اليهود والنصارى ما تقول في ا ل ر ا ف ض ة الذين يكفرون أ ب ا بكر ويطعنون في عمر ويتكلمون في ا ل ق ر آ ن و... ويطعنون في الرسول صلى الله عليه و ل ف ي ه م ما تقول فيهم حرب هؤلاء دين والبراء منهم عباده لله عز وجل إ ذ ا أ ث ر فيك الكلام عن الولاء ينبغي أ ن توازن هذا بالحديث عن البراءه البراءه من, من أ ه ل البدع والاهواء الذين يفسدون عقائد الناس بل من حبك لله أ ن تعادي من يدمر دين الله من داخل الصف المسلم ومن يرتكب الشرك ويدعو له ويروج لهذه البدع هذا من أوجب اوجب ل ا الواجبات ت طيب ي ق و لقد الجماعات ل ذكرت أن ا م ج و د ة في ل لا لها س ا مانع فيها ويكما ح ذكرت و ا ن إ ي ج ب ي ة أخشى أ أ ن يفهم البعض الانتماء للجماعات التي تنادي ب ا ل إ س ل ا م شعارا تطبيقا لا تطبيقا أ م ر متاح مع وجود بعض ا ل أ خ ط ا ء في منهجهم كالتكفير وغيرهم ن البدع والجماعات التي نراها الان في الساحه ا في شئ في, في ظروف سقوط ا ل خ ل ا ف ة أ ي ج م ا ع ة من الجماعات خ ا ص ة التي ليس عندها بدع ك ب ي ر ة في منهجها وكذا حاولت أ ن تنصر الدين في ج ز ئ ي ة وقد نجحوا ولكن يا اخوان برضو ينبغي أ ن نعيد النظر هل؟ وهذا طبعا لا يمكن أ ن يقال في هذه ا ل م ح ا ض ر ة أ ن ه يحتاج إ ل ى أ ه ل الفكر و العلماء في الجماعات هل مبرجر استمرار الجماعات الآن مبرجر استمرار موجود؟ ولو المبرر موجود هل كل الجماعات مبرر استمراره موجود قد لا يكون البرر بتاعته موجود لكن أ ن ا أ ت ك ل م ب ا ل ن س ب ة لشخص عنده ج م ا ع ة ده ما بطلعه أ ن ا زول عنده ج م ا ع ة ق ا ف ل عليها دي ف ت و ت م ا ب ي ب ي ض ده أ ن ا بقول له خلاص طالما أ ن ت في جماعتك إ ق ر ا ر على الواقع يعني ح ك ا ي ة الحال وليس فتوى طالما أ ن ت في جماعتك وقلل من كده وقلل من كده وظفتك وتصورك الصحيح يكون كده ويتعامل ك مع غيرك كده أ ح ي د و ا هو جوا شنو هو جوا شنو ا ل ج م ا ع ة ل أ ن ه ط ل ع و من ا ل ج م ا ع ة م ا ل ه صعب ان يرتبط منهجيا وفكريا وفي دواعي أ ش ي ا ء ونجاحات حدثت ا ل ج م ا ع ة حتى لو كان عند ه أ خ ط ا ء م ن ه ج ي ة ق ا ت ل ة أ و ف ك ر ي ة ق ا د ح ة عرفتم هذا الذي أ ر د ت م من الكلام يقول نصيحتك للشباب في زمن الشبهات والشهوات العلم الشرعي و ا ل ا س ت ق ا م ة الشهوات دائره ا س ت ق ا م ة تعمل طوالي تكون في جو إ ي م ا ن ي في عبادات في دورات في محاضرات في مساجد ا ل ا س ت ق ا م ة ت ح ف ظ ت من الشهوات والعلم الشرعي والتعلم و م ع ر ف ة ا ل إ س ل ا م يحفظك إ ن شاء الله من الشبهات نصيحه لطالب علم شرعي يعني تدل و ا على جامعات أ و معاهد أ و كتب ش ر ع ي ة ب أ س م ا ئ ه ا أ و ما تراه من نصائح أ خ ر ى أ ه م شيء أ ن ص ح الشباب في هذا العصر ب أ ن يركزوا على ا ل أ ص و ل في التعلم ا ل ق ر آ ن ث خ ل ه يركزوا على ا ل ق ر آ ن وما يرتبط به تفسير السلف الصالح ويركزوا على ا ل س ن ة بشروحاتها ا لما أ الأساسية ش ي ا ء ل تفشي تكوس حاجه ت ا ن ي ة شعير وكلام كثير م ف ي د ركز على الاصول وعلى ا ل م ص ا ر ثم أ ن ص ح ه م بعد هذا ب ق ر ا ء ة أ م ه ا ت الكتب ولكن لا بد أ ن ندرس على يد شيوخ من الشيوخ المعتبرين والذين لهم باع وفن و إ ت ق ا ن في هذه العلوم يعني حتى الكتب التي يقرؤونها ينبغي ان يراجعوا, يراجعوا فيها الشيوخ الكتب لا تسعني هذه ا ل ع ج ا ل ة للحديث عن أ م ه ا ت الكتب التي ينبغي أ ن ي ق ر أ ه ا الشباب نفهم من خلال الولاء عدم الولاءات في المسائل الدينيه لكن هنالك مسائل لا تدخل في المسائل ا ل ع ق د ي ة نرجو توضيحها هذا تكلمنا عنه في باب الاجتهاد مش كدا طيب قلنا في مسائل ا ج ت ه ا د ي ة طيب كيف أ س ت خ د م الولاء والبراء مع أ ن صحبي نصراني و ن ش أ ت بيني وبينه ع ل ا ق ة ق و ي ة أ ن ت على خطر إ ذ ا لم تضبط هذه ا ل ع ل ا ق ة اجعل ا ل ع ل ا ق ة في إ ط ا ر ا ل ت أ ث ي ر عليه من اين ي ت أ ث ر لا ينهاكم الله عن أ ن يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أ ن ت بروهم وتقسطوا اليهم واجعل البر إ ل ي ه بالظاهر البر ح ا ج ة في اليد تديه ت أ ك ل ت ك ل ا ولكن لا تحبه بقلبك هذا هو ا ل أ س ا س ب ق